أصعب حاجة في العالم اللي بتحبه مش فاهم إنك بتحبه وبتفكر فيه. احلى حاجة في الدنيا انه يجي لك وفي ثانية يطلع حاسس باللي انت حاسس بي اصعب حاجة في العالم اللي بتحبه ومش فاهم انك بتحبه وبتفكر فيه في الدنيا انو يجي لك وفي ثانية يطلع حاسس باللي انت حاسس بي ويجي يقول لك ما بتتشل من عاليك ونفسي قلبك يناديني مبفكرش غير فيك يجي يقول لك دعيني ما بتتشل من عاليك ونفسي تقول لي ده انت مصهرني الليالي ومدحك علي صغيره كبير ونظام التقل ده نعرفه ده الحب في عينيك انا شايفه ليه تخبي عليك ده سرك في بي وييجي يقول ده عيني ما بتتشل من عليك ونفسي قلبك يناديني ما بفكرش غير فيك Better ik, en wees niet meer in de buikkamer. حاجه في الدنيا انه يجي لك وفي ثانيه يطلع حاسس باللي انت حاسس بيه